يا ايها الذي خلقكم من نفس وخلق من رجالا ونساء واتقوا الله الذي إن الله كان يا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا من لكم ومن فقد فاز أما بعد فهي أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث من محمد صلى الله عليه وسلم وشره من محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فهمة رم أجرنا من النار سبحانك لا علم لنا إذا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواز الكريم سنة. طبعا وقفنا عند باب الاعراب واخذنا بيتين اثنين ووقفنا عند الشطر الثاني اليس كذلك لنا اذا قلنا باب الاعراب من باب المذاكره وعلى ذلك القطع عند الكتاب فترة التي عصر فيها التوقف مراجعة سويا ما تقدم في باب الإعراء كنا باب الاعراب في ثلاث أوجين من الإعراء الوجه الأول الوجه الأول التقدير المحلوفي هذا بمتلك يقول التقدير إذا يقول <تصفيق> التقدير أنت الآن أتيت تقدير نحن نريد الأول خبر في مسلمة تقديره هذا باب ثاني Działajmy na Idan, ał urob in aks. Ala hum młodzedał mi kabarin machdów. Takdy roho, ha da machalim. Według هو ما يتوصل به من الخارج الى الداخل او من الداخل الى الخارج سواء بسواء يسمى هذا كذلك بالنسبه للاعراب لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي فالمعنى اللغوي نعم نقول الاعراب هو الافصاح والاباله والتحسين والتغيير فنقول مثاله اعرضت الشيء بمعنى اسلمته افصح عما في ضميره اذا نقول اعرض عما في ضميره بمعنى افصح عما في ضميره اذن اعرض الله معدته بمعنى غيرها بمعنى غيرها اذا الاعراب في اللغه هذه معاني اما في الاصطلاح فهو أثر المخصوص الحق أخيراً فالنمي بسبب العوامل الداخلة عليه نعم صغير العوامل آه إذن أنتم أتيتم التي ذكرناها ثلاث إذن هو تعريف أترون مقدر ونقول إما ظاهر أو مقدر جلبه كبره يزني العامل سببه طبعا عامل في اخر الكلمه ان قلنا الاعراب انما يكون العمل فيه عند النحاة فيما يتعلق باخر الكلمه باخر الكلمه اما ان يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا من يكون ظاهراً واما ان يكون مقدرا وقلنا ان العامل هو إذاً ما أوجبا كون الكلمة على وجه مخصوص يصنى عامل يسمى عامل فعندنا العوامل كثيرة ومنها الفعل منها المصدر منها اسم الفاعل اسم المفعول صفا المشبهة باسم الفاعل الابتداع المعنوي النواسخ كل هذه من العوامل اذا تركت اثرا ذلك الاثر اما ان يكون ظاهر لنا واما ان يكون مقطعا فيدلك دائما في اعرابنا انما نبدا في الجمله فننظر اين العامل واين المعمول نبحث عن العامل ثم المعمول فاذا وجدنا العامل نبحث عن المعمول وجدنا المعمول نبحث عن لا العلامه التي تركها العامل ما هي هل هي ظاهره واضحه ام انها مقطع واضح حتى يكون التطبيق سلس لا يكون عندنا النحو جاف بالنسبه اننا ناخذ دون تطبيق لا ينفع ويدق دائما نجد انفسنا في حيز بيض لو نحن عندنا معلومات نحويه ولكن عند التطبيق نجد صعوبه وهذه هي الاشكاليه لان نريد ان نرسخ النحو على منوال التطبيق يكون افضل واسهل بل هو المطلوب اصلا a te dawna reħin, al عرفنا I ten hafna, al wa, eswina. Kara, jak da kumfi, awi, bajt, irrabi, urabi, dawni, urabi, urabi, urabi, urabi, urabi, اللحات لا يشتغلون بمسائل اللغوية وإنما يذكرون التعاريف الاصطناحية يعني مصطلح عليها أو مصطرحوا عليه في الفن هو الذي يتحدثون عنه أما مسائل اللغة هذه فإنما نحن نشير إليها حتى نبين الارتباط الوطين بين اللغة والاسطناح لأنه ما يمكن أن يأتي بشيء لأن كلام عربي وما دمنا عربي مبنى على اللغة إذن فلا بدنا نعرف معناه لغة ثم بعد ذلك نأتي بالإصطلاح ولذلك دائما في التعاريف يأتون بالإصطلاح فحسب انه هو المراد وهو المقصود لأن الحد او التعريف عندهم جامع مانع ليدخلوا ما هو داخل في التعريف ويخرجوا ما ليس منهم يعني هذا يسمى تقييدات وإذا يجد القيد الأول القيد الثاني قيد الثالث يشير إلى هذا بمعنى أنه حتى لا يلتبس التعريف بغيره من المراد ان المنصوبات عندنا كثيره المرفوعات كذلك كثيره طيب كيف نفرق بين المرفوع والمرفوع بالتعريف نعرف بالتعريف ان هذا فاعل وان هذا مبتدا كذلك نعرف ان هذا مفعول به وهذا مفعول لاجله وهذا مفعول معه الى من المفعله اذا اعرابهم تغيير آخر الكلمه وقلنا آخر الكلمة من يكونها ذاتاً أو صفة بالنسبه للذات مرد بالذات التغيير التي الحروف إذا مرد بالذات مرد بالحرك الصفة الحرك حتى نميز حتى إذا قرأت تعرف ما مرد بالذات مرد بالصفة ريك. آخر الكلمة قال تقديراً أو لفظا طبعا هو قدمه من المفروض أن اللفظ ثم التقدير ولكن هو طبعا ليستقيم البيت لأنه ليسعفه الوزن لا بد أن يقدمه آخر. كنا هذا جائز لا؟ لأنه جوزه في بابه يعني في الشعر ما لم يجوزه في غيره إذا إذا قال تقديرنا أو لفظاً نعام من إذا التقدير عندنا معنى انما ان يكون عندنا ثلاث لا يخرج عن ثلاث هذا بالاشتقاق اما ان يكون عندنا ذلك التقدير للتعذر يعني الحركه لم تظهر على اخر كلمه لسبب ما هذا السبب اما ان يكون مالا اما ان يكون تعذرا وإما ان يكون استثقالا وإما ان يكون مناسبه, آه مناسبة للمناسبه وقد ضربنا لكل واحده منها بمثال مثال بالنسبة للتعذّر تعذّر الفتى الفتى ها وقد رمنا لكم مجال ماذا؟ يدعو الفتاة القاضي والفتى والغلام يظهر فيها ثلاث حركات يعني تلك الأسباب الثلاثة ها يدعو الفتى والقاضي والغلام فكنا في الفتى التعذّر لأنه اسم مقصور اخره الف لازم اما صار مقصوره ما كان آخره من الأفعال الف كده الان عندنا بالنسبه الذي نحن نصوره ها والقاضي اسم منقوص لأنه لانه لازم اللي يأه في اخره ها اذا فالاستثقال هنا وليس التعذر ها يعني لماذا ما نقول نستطيع نقول القاضي آه ولكن في النصب يظهر لا هو طبعا المقصود به عند العرب انهم يستثقلون ان تاتي الحركه على حرف معين آه فيمنعونه آه ولذلك تجد مثلا كما قلنا في الاستثقال ولكن في النصب تظهر رايكم خاطئ بعكس. بعكس طبعا التعطر يلزم الثلاثه إذا قال هذا في النصف لا شوف طلبت أنت طلبت بحد التقدير فذكرت نعم تينا ما عليه نعم ما أدري ما في إشكال ما في إشكال سمعت مستغربين إذا قال يدعو والقاضي وغلامين غلام استغلال المعلم حركة المناسبة طريقة لأن الجال لا يناسبه إلى كسب اللواء لا يناسبه إلى ضم والالف لا يناسبه إلى فتح إذا القواعد طيب إذا كنا آخر كلمة تقديرًا أو لفظًا، كيف يعني؟ أن تكون العلامة ظاهرة؟ إذن أن تكون العلامة ظاهرة؟ ماذا يعني؟ موضة طبيعي؟ علامة تعريف؟ في التقدير يكون ما يمنع من ظهوره مانع وفي, لا, لا. وفي و و لا, لا في التقدير يمنع وفي لا في لفظي يمنع إذا يمنع، صحيح؟ صحيح. Idę na liar, mi ginny, onim. Słuchaj, idę na liar, idę Idę Idę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 انصعو اربعه فتل وكذا جزم وجر طبعا هنا بدا المؤلف بعد ذكر الاعراب ذكر هذا تقسيم الكل للجزء اذا قسمه معنى أن لها اعتبار وان كان هو الاستقامة البيت ولكن لها اعتبار من الفائده يعني لا تخرج عن هذه الاربعه قال رفع ونصب وكذا جزم وجر ان عندنا الرفع والنصب والخفض والجزم طبعا هو ذكر قلنا ان البيت لم يشعفه ثلاث ليس الحرفين فلذلك هذا من باب إلا أنه تجوزاً لأنه عندنا إشكالية بين البصنيين والكوفيين قضية الترجيح ستأتي فيما بعد عندما نتكلم أيهما اولى إلا أنه يصير لا إشكال بين المسألة اذا أقصوه أربعة فلتعتبر رفعن اذا الرفع معناه اللغوي العلو الرفع هو العلو لغته أما في الاصطلاح فهو نحن في صدد أما في الإصطلاح فهو تغيير المخصوص علامته الضمة وما نابعنا رغمنا أريد أن ندخلكم في مسألة الاعتراض لأن قضية العلامة هل الضمة هي في حد ذاتها من العلامة لأن الإعرام في الضمة ليش في العلامة أنا لا أريد أن ندخلكم في مسائل دقيقة هذا سيتينا إن شاء الله تعالى إن الأصل فيها وإنما تجاوزها تجاوزها هذا بين المصريين والكوفيين في يقول ما يقول علامته الضمة وإنما يقول مرفوع وعلى آس بالضمة إذلك يقول بالضمة والكوفيين والكوفيين كلنبي وعلامته الضمة طبعا بين الخلاف بينهما هل هو علامة الضمه هل الع هل الإعراب على الضمة أو على العلامة هذا اللي ده <تصفيق> صح aiyeh يقول بالضم هينعم يقول مرفوع بالضم بيقول مرفوع وعلامة رفعي لأن عندما بالضم هي هي الرفع طيب رفع الرفع في اللغة إذا تغيروا علامته الضمة ومانابا إذا مانابا عنا سيتنا في باب إذا رفع النصب هنا في اللغة الاستقامة النصب في اللغة الاستقامة وفي الاصطلاح هو تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنه علامته الفتحة وما ناب عنه قال وكذا يعني مثله مثل ما سبق جزم وجر الجزم في اللغه هو القطع الجزم في اللغه هو القطع اما بالاصطلاح فهو تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه علامته السكون وما ناب عنه يسمى جزما كذلك عندنا الجر الجر في اللغه السحب الجره في اللغة السحن في الاصطلاح تغيير مخصوص علامته الكسر أو الكسرة وما لاب عنه إذا عرفنا الآن لغة واصطلاحا في الأقسام الأربعة وانتبه الاعراب وعندنا البناء كما سيأتي متى عندنا اسم و الاسم منه معرب معرب, معرب وبناؤه لماذا إن شاء الله تعالى فيما مات طيب إذن قال والكل غير الجزم في الاسماء يقع والكل غير الجزم في الاسماء والكل فيه كل غير الجزم في الاسماء يقع وكلها في الفعل والخفض تنع طبعا ما يريد المؤلف هنا طبعا تبعا للاصل ليبين لك ما هو من هذه الع... من هذه نصائح بالنسبه للاعراب التي هي الاقسام ما هي المختصة بالاسم والتي تلحق الاسم والتي تلحق الفعل وان كان بينهما مشترك طبعا الاشتراك عندهم في الرفع والنصب بقي في قلية الجزم والخفض الجزم خاص بالأفعال وعندنا الجر أو الخفض خاص بماذا؟ بالأزمة وإذا قال والكل غير الجزم في الاسماء يقع معنا كل ما تقدم من الأربع إذا عندنا الرفع والنصب والخفض ما عدم الجزم لا يلحق الاسماء وقال وكلها في الفعل وكلها في الفعل يعني عكس الاسم يعني صاحبه قال وكلها في الفعل والخفض منتنع معناه أنه تلحق كل الثلاث يعني الرفع والنصب وعندنا الجزم ولكن الخفض لا يلحق الفعل كيف ذلك طبعا الاستقرار تعليم كيف ياتي بعد الله والسلامة والسلامة والسلامة. إذن عندنا الخفض لا يلحق الأفعال وعندنا الجزم لا يلحق الأسماء لماذا؟ قال العل في ذلك قصد التعالي ونحن ذكرنا أن كثير من العلل بالنسبه نسبة كبيت العنكبوت. كما يقول لا أصل لهم النوعات علل اللحويين كبيت العنكبوت. طبعاً هم لأنهم يستخرقون فيجدون هكذا قد يجدون علة صحيحة يستدلون بها وقد يذكرون علاً قال من أصل التعادل المراد به التعادل لماذا؟ قال من الاسم خفيف والفعل ثقيل الاسم خفيف والفعل ثقيل طبعاً فناسب في الاسم أن يكون الخفض لأنه ثقيل فيجبر خفة الاسم وقالوا في الجزم بالنسبه للفعل قالوا الجازم خفيف يجبر خفته اتقى عفوا الفعل عكس عندي لا هو قال ينتعاد معناه طبعا حتى ما قلنا ما اشكاليه لا لا لا لا لا احنا لا, لا انسبناه من ناحيه اعرافه الاسويق حتى, حتى هذه العله في عدداتها هي مقبوله طيب طبعا بها فايفنا لذلك قلت كبيتي العنكبوت المقصود عندنا انه لما وجد يعني نغفلنا عن هذه العله نحن نقول ان الاستقرار الفعل اصلا الجزء الخفض لا يدخل الافعال وان الجزء لا يدخل الاسماء استقرى انتبه استقرى يعني انه لا يوجد لا في لغة العرب لا نترا ولا شعرا فلذلك هذا هو الأصل هذا هو الأصل هناك تفين ماذا؟ من ذكر التعال هم قالوا للتعال كذل آخرين فوجدوا لها عينة قال وسائر الأسماء حيث لا شار لا شبه. إذن وسائر الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف، في معربها ما لا في الحائل إن كان ثقيل دعونا إذن عندنا وسائل الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة إذن سائر أسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربة طبعا الأسماء عندنا كنا لماذا اعربت ولماذا بعض الأسماء بنيت قرن من وهو للشبه أن بعض الأسماء شابهت الحروف فبنيت لذلك ذلك ما قال ابن الملك والاسم منه معرب قال لشبه من الحروف مدني قريب لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا مهتاء هذه ما جعلت مبنية هي اسم وهي شبه حرف حرف واحد تاء ويقول ضمير متصل مبني على سواء كان على الضم أو على الفتحه إذن هي إذن لشبهها تشبه الحرف من وضع حرف واحد من وضع على حرفين في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا إذن على ثلاثة احرف أحرف فأفاد قالوا لهذا كان الشبه فلما شابهت الحرفه في أصل وضعها وقالوا لبعضها أن لم توضع لها حرف كان يجب أن يوضع كنا عندك وعندك أقول دعوني ما تركتكم لأن مسألة هذه أه؟ طبعا هي مرتفعة تحتاج إلى دراسة ألفية ابن مالك قال كان علي أن يوضع كالاستفاهن همز الاستفاهن كان حرف لا بد أن يوضع ولا يوضع يعني ليشبه في هذا المعنى هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى إذن وسائل الأسماء حيث لا شبه قربها من الحروف معربه معناه, معناه أنه إن لم تقترب تلك الأسماء من الحروف فهي معربه فإن قربت الحرفه صارت ماذا صارت مبنية هذا هو المقصود من قول الناظم فهمنا؟ واضح طيب قال وغير ذي الاسماء مبني خلى مضارع من كل نون قد خلى اذا صار عندنا الاسماء معربه اذا بعدت عن شبه الحرف مبنيه ان قاربت شبهنا الحرف ثم قال وغير ذي الاسماء مبني خلى معناه افعالها والحروف ان الاصل في الأفعال البناء البناء والاصل في الأسماء <تصفيق> الاعراب والأصل في الحروف <تصفيق> كلها <ما> معنى <تصفيق> واضح اذا الاصل في الاسماء الاعراب قد يطرع عليها البناء لقربها من الحرف الاصل في الأفعال البناء لا. البناء, البناء. <تصفيق> وقد تعرب لشبهها للمضارعة هذه المضارعه سميت المضارع بالمضارع معناه المشابه وسيأتينا لماذا أعلم الفعل؟ المضارع سنأتي الآن وإذا قالوا وغير ذي الاسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا مضارع من كل نون قد خلى يعني يقصد به نون الإناث المباشرة ونون النسوة نون التوكيد الخفيفة والثقيلة قال طبعا ليش؟ لأنها تخرجه من الإعراب الى البناء فإذا دخلت هذه النون ها؟ سواء كانت النون التي هي نون النسوة او نون توكيد فانا الأولى تبني على ماذا؟ على الفتح والثانية تبني على السكون فاذا قال من هذا اصلا يعني أنه صار مبنيا ولكن لعارض لا يتصمي لا يشكال يصح مال نون ثقيلة أو الخفيفة قد تقسم أنت بالنون الخفيفة لا أن التنويف الأصل من العالمات الأسناء وتبتلأ في, في لا لا ليس يس كذلك تتكلم عن النون توكيد ولكن شكلها يتبع على شكل توقيت. لا لا ليس في ذلك إن هل تخففت تخفف لكنها ليست التنوين لا, لا أتبقى في أي نوع المعتم. لا لا. شيخ شيخ أصدقى في قصة بإثماني في نصح لا هي فرسم الرسم مخفوفة خاصة بالرسم العدفاني لا تصح في العين. لا لا لا تصح لأنه لأ التوكيد إلا أنه قد ينتقوا بها خفيفة نعم لا نسو لا, لا, لا أنت تقصد يعني فرسم نون نون نعم نعم تقسم <تصفيق> يا شيخ بنون ورسم العين مع التنوين ولكن لم تأتي التنوين مقصود فهمت طيب إذا قال وغير ذي الأسماء مبني الخلاص وضارع من كل نون قد خال إذا نعرف المبني بعد أن عرفنا الإعراب إذا المبني عندنا لغة هو وضع شيء على شيء يراد به الثبوت وضع شيء أي المبني في اللغة هو وضع شيء على شيء يراد به الثبوت أنا ولكن داعي نفس الحرف يعني التركيب المستمر أي شيء آخر مع التدقيق نعم مع التدقيق لان لابد من التقيح حتى لا يشبه ما هو لك تعريف يشبه بعضه ببعضه ها اذا عندنا وضع شيء على شيء يراد به ماذا يراد به الثبوت بالنسبه في المضارع يجوز يجهل مثلا عندما اقول يكتب لي او يكتبان لا ما ما في ان جماعه انت العربي بالتوكيد ما أتيت بالتوكيد لا نكتب يكتبنا إذا ني اين طيب ان أن يكتب يكتبان ني إيه؟ لن نفس ان ف... هنا يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون يكون هناك من يكون هناك من يكون يكون هناك يكون هناك من يكون هناك عندنا, على قدر. عندنا في الفعل لا يسجدا لا وراي كله طبعا احنا الآن فقط في لا سجد هو فقط بينك لا يسجدا طبعا العرب عند عمت عدم توالي ثلاث حركات في في الحرف الواحد ان ان هذه اريد بها التوكيد في النطق عندما يلحقونها يكون لثقل في النطق وهذا حاصل في القران الكريم مثال ما رح مساله الصرف الان ما بقينا في العراق اه في القران الكريم آه. فلا يصدنك احسن فلا يصدنك لصدنك في الاصل ايه صدونك طبعا اذا دخلنا في مساله الصرف الان طيب لماذا؟ نحن جاد الترتيب. اذا ندعها إلى الحين يا إن شاء الله تعالى إذا؟ نعم ما هو ذلك لم تكن تواني إذا لغة الاصطلاحة نزوم آخر الكلمه هذا الاصطلاح نزوم آخر الكلمه حركة واحدة أو حالة واحدة حالة واحدة إما حركة أو سكون إما تكون حركة أو يكون سكون طيب بقي عندنا لماذا أعلم الفعل المضارع؟ والأصل في الأفعال البناء في ماذا؟ فبوط أحسنت في توارد المعاني لما وجدوا أن الفعل المضارع تتوارد عليه المعاني كتواردها على الاسم أعرب قال العلم مثالا لا تأكل السمكة وتشرب اللبن لا تأكل سمكة وتشرب اللبن لا تأكل السمكة وتشرب اللبن لا تأكل السمكة وتشرب اللبن عندنا بالرفع وعندنا بالجذب وعندنا بالنصگ ونحن نعلم أنه ب... بسبب تلاف في الحركات اختلف المعنى اذا تواردت المعنى عندما لا تقول لا تأكل السمكة وتزم الثاني وتشرب اللبن يشمل الأمرين من الاثنين مع يعني مع للعطف يعني, يعني مع ولكن عندما نقول لا تأكل السمكة وتشرب اللبن صارت الواو الأولى عاطفة الواو الثانية هنا واو استئناف لكن لا يشمل لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لك الثاني لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن لكن صارت واو المعيّة إذن هناك عن المصاحبة يعني لا تصاحب لا تصاحب عفوًا بين بين شوربي بين عقد السمك وشوربي النمل هل هي من حيث ما صحيح لأن في نعم لأن في في احتفظ الشبيهين اللي يجي ذنبنا آه لا هو فقط هو نحن قديش هل هي موافقة المثال الشبيه هي صحيح؟ حتى طبيا يكون غرصة يعني لا أطعنها ويزبد लेवल مع السمر كلا ولكن هو فقط من باب توالي ماذا نعم مين تورد المحال na ان وردت النهي عن الاثنين ورد النهي عن الاول اباحه الثاني والمعنى الثالث هذا وجدنا زيند، خلوا فاسد لم يحسن زيند، أحسن لي شكل لي التعجب، تقول ما أحسن زيدان، تعجب، إذا عندنا تعجب عندنا ليس هناك في شيء في زين يعني لم يفعل فعلا وتقول ما أحسن ما زي دين. دي. كيف نقول ما احسنك وما احسنك. ها? نعم. طيب. استفهام. اه الاستفهام. اي شيء فيه حسن. يعني أيوه. انت تسأل عن اي شيء استفهامي. اي شيء فيه حسن. فنقول ما احسنك. ما احسنك. ها? ما أحسن وزيد ما أحسن وزيد أي شيء فيه حسن عرفتي التي نورت عرفت ما نعم نفس المزحة نفس المزحة ولكن نحن نتكلم عن ثلاث في معناه فنجد أن الأولى قلنا أي شيء فيه حسن الثانية ما أحسن وزيد ما علينا لم يأتي بشيء حسن والثالثة تعجّم ما أحسن وزيد واضح الآن إذا ما أحسن وزيد وما أحسن زيدا وما احسن زيدين لو قلنا ما أحسن زيدا كانت ما عجبية النكر وإن قلنا ما احسن زيدين معناه ما استفهامية أي شيء فيه حسن وإن قلنا ما أحسن زيد يعني لم يأتي بشيء حسن نفي لم يأتي بشيء حسن فكان هذا بنفس توارد المعاني على الإسم نفس توارد المعاني على الفعل قالوا شابها الفعل المضارع الاسم في توارد المعاني عليهم لذلك أعلمها لذلك أعلمها لا تأكل اللحم وتشرب اللبن تأكلي وتشرب هل يسمى خفضاً؟ لعيما أنه مسوّر قرائي لعابهم لا قلنا هل يسمى عراباً؟ هل يسمى عراباً أصلاً؟ إذن هل يسمى خفض؟ لا لا يسمى خفضاً نعم لذلك ما يقولون أنه لو قلت خفضا صرتك أنه عربتك لا الآن يبقى على البناء وإنما حرك للعارض حتى ما يضم أنه فقط أوه. لانتقاء السكي طيب ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى بعد ذكر باب الإعراب باب علامات الإعراب باب علامات الإعراب عندنا أقسام الإعراب أربعة وكل قسم له علامات هي واحدة أصلية والباقي نائمة والباقي نائمة عن الأصل سنعرف الآن قال باب علامات الإعراب للرفع منها ضمة وواو ألف اذا من الرفع منها ضمه واو الف كذا كنون ثابت لا حذف فالضم في اسم مفرد كاحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تأنيث كمسلمات وكل فعل معرب كيات قال والواو في جمع الذكور السالم كالصالحون هم اول المكارم كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء اب اخ حم وفو جرى جرا كل مضافا مفردا مكبرا قال وفي المثنى نحو زيدان الألف والنون في المضارع الذي عرف بيفعلان تفعلان أنتما ويفعلون تفعلون معهما وتفعلين ترحمين حالي واشتهرت بالخمسة الأفعال طبعاً هنا نتكلم عن باب علامات الاعراب إذا باب علامات الاعراب كم مره كم الان انظر إلى الأن بسرعة ثلاثة الله أكبر طبعاً باب علامات الاعراب ياخذ عشر دقائق ثم إن شاء الله تعالى باب علامات الإعراب إذا الباب تقدم اعرابها وعلى من ونسير كذلك كذلك فإذا النامه هي وإن كان في تكرار افاده لأن الشيء إذا تكرر تقرر والشيء إذا تكرر عند الأسولين تحرر إذا تحر تكرر تكرر واذا عند الرسولين اذا تكرر تكررت تحرر معناه زاد صفاء وبيانا ووضوحا عندهم اذن باب علامات الاعراب باب علامات طبعا العلامات جر علامه والعلامه في اللغه الاماره نقول العلامة في اللغه الاماره وقيل في الاصطلاح وما يلزم من وجودها وجود المعلم ومن نفيها نفي المعلم وانا ولا يلزم تانية. ولا يلزم من عدمها عدم المعلم ولا يلزم من عدم عدم المعلم اذا عندما يلزم وجود على المعلم الذي هو الفاعل مثلا لما ظاهر نقول أنها أظهرت الفاعل ولكن لا يلزم من عدم عدم ماذا؟ عدم المعلم لأن القتل لا تكون ظاهر نعم فإن فهن؟ ممكن ما ممكن نعم علامة نعم, علام. نعم إذن قال باب علامات الإعراب ومر مع الإعراب وما تعلق به قال عندكم للرفع منها ضمة واو أليف. كذاك نوم ثابت لمنحذف. اذا قال هنا للرفع. طبعا هو يقصد للرفع هنا من حيث هو. من حيث هو للرفع. او ممكن ان تقول مجموع الاسم والفعل. او بمجموع الاسم والفعل. تقول للرفع من حيث انه الحق بالاسم. ومن حيث والحقب الفعل فقال للرفع منها ضمة واو ألف كذكر نل تابت ذكر هنا أربع علامات أربع علامات واحدة أصليا هي التي قال ضمة قال ضمة وهذه الضمة اصل إذن قال الرفع منها ضمة واو ألف اذا الرفع منها ضمره هذه هي الاصل طب على الرفع مره معنا لغه و تغيير المرسوس للضبط علامته الرفع منها وهي مثل تدخل الفعل نائبة عن. هذه طبعا سيلدأ بعدها مباشرة في ذكر علامات الضم أين تكون علامات اللوى والنائبة أين تكون الألف أين تكون والنون أين تكون لذلك قال كذا نون ثابت طبعا هو قال ثابت يقصد به ثابت في اللفظ يكون ثابت من هذا. الفعل ما عليه لم يكن ثابتا لم يكن علامه للرفع للرفع يكون على النبي للجسم الاسفي للدريقه الثابت حتى لا يشترك فيه ها الجزم ها والنصب اذا بقى كذا كان ثابت لا منحذف بينا بلا منحذف لانه سينتقل من الرفع قال في اسم وجمع تكسير كجاء الأعبد إذا بدأ هنا يذكر مواطن التي تأتي الضمة ظاهرة التي هي الاصل آه. إذا قال فالضم في اسم مفرد انتبه الاسم المفرد سيتكرر معنا كثيرا واعلموا أن المفرد في كل باب له قاعدته خذوها ننتهي للأسماء الآن مفرد في باب الآن الاسم المفرد في باب الاعراب الذي نحن بصدده ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه الاسم المفرد في باب الاعراب ما ليس مثنى ولا مجموعة ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمسه ثانيا الاسم المفرد في باب المبتدا والخبر في باب والخبر ما ليس جمله ولا شبيها بالجمله ما ليس جملة ولا شبيها بالجملة. هذا في باب الخبر المبتدا والخبر ثالثا الاسم المفرد في باب العلم ما ليس مركبا في باب العلم a ليس مركبا وعندنا المركب ثلاث انواع مركب اضافي استعد لنا مركب اسناد طب مسجي ومختوم بوي كسيبه وحضر موت كنا وعندنا تركيب وشاب قرناها ما اغلى كل هذه المنى ماذا من المركبه الاسناديه لان الفعل وفاعل فصارت علما هي بحد ذاته لذلك قال اذا باب العلم الاسم المفرد في باب العلم ما ليس مركبا رابعا الاسم المفرد في باب لا النافيه للجنس وباب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وإن كان متن أو مجموعة وإن كان متن أو مجموع اذا لا تخرج عن هذه الأربعة اذا في كل باب الاسم المفرد له قاعدة جميلة. حتى نعرفها في باب الإعراب عندنا هنا ما ليس متن هذا يسمى اسم مفرد ولا مجموع ليس من الجمهور ولا شيء ملحقا بهما لأننا نحن نعرف أن المتن له شروط والجمع له شروط جمع مذكر سالم إذن كل له شروطه فإن اختل شرط وجمع جمع مذكر سالم قال وشق مذينا وبه عشرون زين وبابه ألحق والأهلون إذن بابه ألحق والأهلون ولو وعالمون عنديونا وارضون شد والسنون اذا ذكر ابن مالك هنا الملحق ان نجد اولوا وأعربوها اعراب جمع مذكر سالم وهي ليست ليس فيها شغل لأن مذكر عاقل اين العقل العقل ثم قال كذلك اراضون السنون شد وعربون شد والسن وهكذا وسياتي ان شاء الله تعالى اذا فالضم في اسم مفرد كاحمد لا طبعا متعرف ان احمد ممنوع من الصرف لماذا علم علم اي وزن اعطيك ان كان اذا كان كسرناها لاجلي قد نكسرها نعلمها. بالضرورة الشعرية ولكن هنو ليست عندنا ضرورة لأنه لأنه نصباح نصباح لأنه كما قلنا يجوزون ما يجوزون في غيره إذاً فانضموا في اسم المفرد كأحمد وجمع تكسير كجاء الأعبد وجمع تأنيت كمسلمات وكل فعل معرب كيات اذا عندنا الضمة تكون ظاهرة وهي الأصل تكون في ماذا؟ في الاسم المفرد في جمع التكسير في جمع المؤن السالم وقال في فعل المضارع الذي قال كياتي سياتينا كياتي في اسم المفرد لا لا ده في فيلم مطارق فعل أمر فعل ماض طيب ها أي رجل فعل فعل لا تستعجل كنت هدنة لا تستعجل جاء أحمد كنا جاء من الذي جاء هو الذي فعل الفعل إذا هو الفاعل واضح إذا جاء فعل وفاعل إعرابه جاء فعل ماض مبني على الفتح وعندنا احمد فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره كلها اذا الاصل ضمه ظاهره ظاهر اذا في اسم مفرد كاحمد قال وجمع تكسير كجاء الأعبد وان كان طبعا هو ذكر الاسم العلم ولا طبعا الصفة لا طبعا هو كل سواء كان اسما او صفه ما عندنا اشكال سواء كان اسما يعني مفرد هذا سواء كان اسما او صفه مجتمع على الصفة. لو قال مثلا كمسلم صار مسلم ماذا صفه هذا ليس طبعا هو اذا صار صفه اذا هو تكلم احمد بالاسم والصفه معا وجمع تكسير ويقولون في الاصل كان عند القدامى يقولون جمع مكسر جمع مكسر يعني مفعول إيه؟ جمع مكسر ولكن عند المتاخرين جمع تكسير ويراد به تكسير من الإطلاق المصدر وإرادة المفعول ما عندنا إشكاس رجعنا إلى الأول لا، رجعنا إلى الأول إلى مدى بليه المقالب دام كان كل مدى كان نعم، تمام هذا ديري يعني كثيراً نعم إذا وجمع تكسيرين ما هو وجبع التكسير؟ قال هو ما تكسر بناء مفردي كنت تغير صورة في البيئة إذا تكسر بناء مفردي أو تقول ما تغير تغيرت صيغته مفردين، يصح، وتقول ما دل على أكثر من اثنين بتغيير في صفته كل واحد. لأن عندنا التغيير في الصفة إما يكون بالزيادة، أو يكون بالنقص فقط، أو يكون بالشكل تغيير شاكلي فقط ومنهم من يكون بالنقص والتغيير والزيادة والتغيير، مثل ست, ست هذه معروفة تقسيم ذديه إذا قال وجمع تكسير كجاء الأعبد ضرب لنا مثال بالأعبد جاء أعبد هل جمع قيلة جمع كثرة؟ أثنين. جاء الأعبد لأن عندنا لا وجمع قيلة وجمع كثرة كثنوا لهوض أو زهمهم طيب الآن عندنا جاء الأعبد يكون إعراب واحد جاء جاء في <تصفيق> عمار لعلمتصاب والأعبد فائد هنا ما في انتصاب لا ما تقول لما خذوا الماضي ما في عكن المضارع هو الذي نتجمد عليه نظام النصب والجزم لان العله في عدم اتصال هناك غير ظاهر انما قالوا لماذا اقول اعرب الفعل ما هو الخلاف الذي حصل قالوا انما يكون اعراب للتجرد فلما تقول اعرب مثلا فعل مضارع مرفوع عندما تقول فعل مضارع مرفوع يصير عندما لماذا رفع Ah, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie. Nie. Nie. Nie. ها؟ لا إشكال نحن انتبه إحنا الإشكالية الموجودة لما يكون جمع تكسير إما أن تكون حركة ظاهرة عليه وإما أن تكون منقذرة فمتى ظهرت الحركة عليه آربناه بناء نعم أذكرت إخوة نميت هذه التفريعات نشوش على بعض إخوة المتنئين نعم نعم ما كان عنده إشكال يدوين مش هذا جميل ان شاء الله ترى أحسن طيب إذن في اسم مفرد كأحمد وجمع تكسير كجال أحمد قال وجمع تأنيت كمسلمات وجمع تأنيت كمسلمات وكل فعل معرب كيات طبعا عندنا جمع تأنيت كمسلمات وجمع التأنيت هذا ما دل على ثنتين الأكثر ما دل على أكثر من اثنتين انتبه لزيادة ألف وتاء في آخره صالح للتجريد وعطف مثليه عليه صالح للتجريد وعطف مثليه عليه إذن مسلمات تكون إعرابها طبعا بالضم ما يلون من الضم الظاهر على آخره إذن بالأصل فتقول جاء المسلمات جاء المسلمات خرج دخل إلى آخره على ما مقر إذاً وتقول جاءت المسلمات وجاء المسلمات ما في إشكال كما سيأتينا اذا هنا جاء المسلمات إذاً اعرابها كإعراب السابق طيب قال وكل فعل معرب كيات فعل معرب بضمه ظاهره طبعاً لأنه لم يتصل بماذا؟ بتجربي عن الجازمين؟ ما ياتي. هناك ليس ليس شيخ ولا والنون ال. طيب خذ القاعدة عند وقتك. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بنائه. مما يوجب الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مما يوجب بنائه. أو أو ينقل إعرابه. أو ينقل إعرابه لا نعم حسن شيخ هو في إيه ما ما هو <تصفيق> لا ما هو الاعراب اي قبل ما احنا كنا الآن الفعل المضارع شيء مما ينجبه بناء في آخرين وينقل إعرابه في آخرين إن الجزم هذا في ماذا حتى كان في شيخ ما كيف الذي يكون فعل ما فعل مضارع أسماء ليس علامة. لا لا, لا. لا. لا. اختلاف في العلامة. لا اختلاف في العلامة. لا. اختلاف العلامة. النون؟ لا. اختلاف العلامة. هل يدخل فيها؟ لا لا لا. في نتكلم في الضمه ليست نيابه نعم أصلي. طيب عرفتم الشيخ الذي لم يتصل بأفريه شيء؟ طيب. مولون ماونون نيس التوكيد ده ده ده ده ده. ده. و قلنا في الأول يعني يعني هذا ما يجب بناءه شيخ هذا التعريف يعني ليس في لا لا ضما بل هو في يخرج المضارع كاملا يعني لا عموما طبعا نحن على عموماً ولكن نحن نتكلم عن ماذا في أصله في في المرفوع في المرفوع الذي يضم ظهرنا ما عندنا اشكال طيب طيب اذا نقول فعل المعرب كياتي طبعا هذا ياتي مثل الذي ضربه معتله اخر ها كياتي هو معتاد الاخر طب اذا نكون مقدرا وكل فعل معربي كياتي قال والواو في جمع من ذكور هذه طبعا ما نبع عن الضم وهو الواو وهذا طبعا ان شاء الله تعالى في الحصه القادمه ما نبع عن الضم والامتلاء التي ذكرت فيها